فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة ترت من قسورة بل يريد كل مرء منهم أن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 بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق التصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المكر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بِمَا قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره وَلَوْ أَلْقَى مَعَابِيرَهْ لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ